وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهوى عليه وله المثل الأعلى في السماعات والأرض وهو العزيز الحكيم ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم أيمانكم من شركاء فيما وزقناكم فأنتم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون